يا ربي يا اللي عالم بينا من المحن نعدينا يا رب وثبتنا اوئنا امين يا binakina yar wherever i nada halu walldunya di